The、uh、one... -oh. Um.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 و موسوعه ا ل ن ا ب ل س م للعلوم ا ل ا س ل ك م ي ه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 ف إ و س و ع ه النابلسي ص أبصار ة ا ذ ي ك ف ر و للعلوم ن ا كنا في ن ه ذ الاسلاميه و ن قد كنا غ ف ل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 I Love you. see?